ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبيانات قالوا قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم مما نفترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين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 يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تجكم على تجارة تجكم من عذاب أليم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 كفر الطائفة، فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم، فأصبحوا ظاهرين.